شام الكرامة والاباء يا مسلمونك وتثب خاض الوغى في عزته بسلاحه متأهب شام الكرامة والاباء يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزته بسلاحه متأهب شام الكرامة والاباء مسلمون توثب خاض الوغى عزة عزته بسلاحه متأهب <تصفيق> أو لهدا ويرد عادية العدا فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة قد بدأ قد هب يثأر لهدا ويرد عادية العدا فاستبشري يا أمتي فجر الشريعة قد بدأ فجر الشريعة قد بدأ شام الكرامة يا مسلمون توَثَّبَ خاض الوضع في عزة بسلاحه متأهبة شام الكرامة والعبا يا مسلمون توَثَّبَ خاض الوضى في عزة بسلاحه متأهبا هذ الكتائب للعلا سارت زمجر في الملك بشار أبشر إنني قسما أراك مجندلا هذ الكتائب للعلا سارت زمجر في الملك بشار أبشر إنني قسما أراك مجندلا شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثبة خاض الوضى في عزة بسلاحه سلاحه متأهباً شام الكرامه والإباء مسلمون توتباً خالد في عزة بسلاحه متأهباً في الشام آساد الشراء هجرل ذائذ والكرا أنيفو حياة الدل فانتفضو كخالد والبرا في الشام آساد الشراء هجرل ذائذ والكرا أنيفو حياة الدل فانتفضو كخالد والبرا انتفضو كخالد والبرا شام مسلمون خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا شام الكرامة يا مسلمون توثبا خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهبا الله أكبر عرش المجوس وجلجلي هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي الله اكبر زلزلي عرش المجوس وجلجلي هبت رياح النصر يا ليل الهوان ستنجلي ليل ستنجلي وتب خاض الوغى في عزته بسلاحه متأهب شام الكرامة والعبا يا مسلمون توتب خاض الوغى في عزته بسلاحه متأهب